بسم الله الرحمن الرحيم وقتور وكتاب مسطور في رق ما والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم نم دعى هذه النار التي كن بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون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 ونعيم فآكين بما آتاهم ربهم ووقعهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشربوا هنيئا بما كن متعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقناب الحقناب ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين أمددناه بفاكية ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا تأثير ويطوف عليهم ما نلهم كأنهم لئل أمكنون وأقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا وقبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنا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 ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزايا أم هم المثيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عَنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْذَا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يشعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينشرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن فَرَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِذَا بَارَ النُّجُومُ